أعوذ بالحق في الصلاة على سيد الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر أسماء والصفات صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صعي على سيدنا محمد السابق للخلق نوره من مرى من خلقك ومن بقي ومن سعد منه ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى والانقطاء صلاة دائمة بدوامك وعلانه وصحبه وسلم تسليم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 سليم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل وسلم وبارك على سيدنا حين شعود برور تكوين موجوداتك مجنى أسمائك ومظهر صفاتك الذي خلقته من نور ذاتك وخلقت من نوره جميع مخروقاتك جلال عرشك العظيم الذي كونته بجميل إبداعك سر كرسيك الكريم الذي وسع سورة تجنيات في أرضك وسمايك أظمة لوحك المحفوظ الذي أودعته لطايف تقديراتك مداد قلمك البديع الذي أثبت به جليل مشياتك. صفاء الوجود الأزهى وبهاء الوفق الأعلى الذي استنارت به خاصتك من عبادك ما إطهر الطاهر المقدس الحاطن من ما إن سجاج أفرانك دلوحات الناد قليله الوارفه في رياض كرمك ان درجات احسانك مفتاح كنز المكنون المسون الذي فتحت به غوامض بيوب يسارك اللهم صل على سيدنا محمد أظهري وأنبري وأشرفي وأروحي وأمكاني وأنتني نقطة مرزت من عالم الغير إلى عالم الشهادة لتكون رمزا للعارفين وهدى وبشرى للمؤمنين صلى الله عليه صلاة تناسبه قدره العظيمة وتليق بمقامه الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وللشرف والتكريم أفضل الصلاة وتم التسليم اللهم صل على سيدنا محمد صفاء الحائمين في محبة الرحمن الرطيب القلوب به بانوهاله املا وشاف الصدور باسرار القران من هتل منان وما بعث الرطوان من خصه الله بالحكمه والبيان وجعل دينه خير الاتيان اللهم سلم يا لا الحبيب إذا عذم الحبيب والطيب إذا عز الطيب راحت القلوب إذا اشتدت الكروب سر الدواء وأصل الشفاء وعناية السماء ومصدر الرجاء صلى الله عليه وعلى آله الأنفياء وأصحابهم حماء صلاة نحيضة لجميع الكمالات آلية على سائر الصلوات تضحرنا بها من غرور نفسي وشباغ للحس وسيئات الذنوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور صلاةً تغفر لنا بها جميع الزلات والهثوات وتسترنا بها في الحياة وترحمنا بها بعد المباتي اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة ما صلى مثلها موجود منذ خلقت الأكوان ولا يصلي بأفطل منها مخلوق في سائل الأزمان وعلى آله وأصحابه شروس العرفان صلاة الرحمة وسلام البركة والرطوان اللهم صلي على سيدنا محمد لذة مكاء الخاشعين وهمتي نشاط العابدين وحجة أهل اليقين ونور بصيرة الواصلين رائد المقربين إلى حظرة الشهود والتمكين اللهم صل على سيدنا محمد عصر الهدى والاستقامة ومصدر الأمن والسلامة وموعل الإز والكرامة المنفرد الشفاعة يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد من روح الطاهرة الذاكرة الشاكرة المستمدت من نور ذاتك العلي والنفس الراضية المرضية السامية التقية المطمئنة الكاملة المتحلية بأشرف النعوة الخلقية اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سر اسم الله العظيم الذي استجاب به دعاء سائلينا وبيت الله المعمور لإجابة شكوى المظلومين وسقف الرحموت المرفوع لرفع بلوى المكروبين وبحر الجبروت المسجور لردع الطوات الظالمين سبيل الله الجلي القوين وصراط الله السمي المستقيم هذه عبادك إلى طريق رشادك ورحمتك الشاملة لجميع مخلوقاتك ونعمتك الكاملة لأهل أرضك وسمايك صاحب الدرجات الرفيعة العالية والمقامات الشريفة السامية اللهم صل على سيدنا محمد فيض أنفار المحبة في قلوب الذاكرين ومنهل الإفاوة العذب لأربح الركع السجد ومورد العناية الزاخر لقلوب السائحين الخاشعين وحلامة الإيمان في أبئنة المتبتلين القائمين اللهم صلي على سيدنا محمد الذي بساطع ذرهانه أنا صيته جامده حتى سارت في نور اليقوطه باكره عابده شاكره حامدة قانيه زاهده اللهم صلي على سيدنا محمد قمرك الساري في فلك الهدى بدرك الساطع في فجر الرضا وإشراقك التام في صبح القبول وظهرك الظاهر وعصرك الزاهي ونورك الباهر في وقت غروب منارات الأصول اللهم صل على سيدنا محمد شمس الله المشرقة السادعة المئيرة أقض بفلك دائرة الوجود الزاهية الزاهرة ومشكاة الأنوار الصافية الباهرة رحمة الدنيا وسعادة الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد مد النور الله في سمائه وهداية الله في ارضه وخليفة الله في خلقه ورعاية الله في ملكه اللهم صل على سيدنا محمد ضياء الأقول ومشكات الأفكار وهداية النفوس والأبصار عبدك المختار خيرة الأخيار هجل الأسرار مهراب الأبرار بِبَلاتِ الأنظار عظيرة الأنوار طاعة الله آية الله هداية الله يسر الله اللهم صل يا لا سيدنا محمد صلاة توصلني إليه وتجمعني عليه وتقربني لحضره وتتمتعني برؤيته فمشاهده عيانا واراه يقظا ممن هامن وتقع اي قلبي على عينته واهله بعطفه وأفول بمناجاته واحدني بنورك نور اليقين وأيدني بروح منك يا رحم الراحمين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك Ja jõuab, et